119. واتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 110. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 112. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 113. أولئك حزب الشيطان 114. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 115. إن الذين يحادون الله ورسوله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 117. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 118. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن ان انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار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 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيُنْصِرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 لا انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فالائكهم المفلحون والذين نجا ادْهِم يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رحيم